قول المصنف رحمه الله وما لا ينصرف فيجرب بالفتحه نحو افضل منه الا مع الا مع النحو بالافضل او بالاضافه نحو بافضلكم شرع المصنف رحمه الله بعد الكلام عن جمع المؤنث السالم وهو الباب الرابع مما استثنية من الإعراب بالحركات الضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا قال وما لا ينصرف وما لا ينصرف أي هذا الباب الخامس من المستثنيات من المستثنيات قال ما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو أفضل منه إلا مع أن نحب الأفضل Or, in نحو let us be the best of you. The burden. The burden. What does it not burden? Take it from the burden. And what وتصريف الرياح ها التغيير الصرف لغتنا هو التغيير ها؟ التغيير والتحويل نحو هذا هذه كله من معاني من معاني الصرف لان الصرف لغتنا هو التغيير واصطلاحا كما قال اخوكم هو التنوين الصرف لغتنا هو التنوين ها الصلاح التنوين وما التنوين تنوين مرة معنا نقه التصويت التصويت نون زائدة ساكنة تلحق الاسم لفظا لا خطا او خطا لا لفظا نفضل لا خطر نعم إذن هذا ال الترمينو إذن الصرف هو التنوين الصرف هو التنوين الاسم الاسم ماذا معنا في بداية الدرس؟ قسمان ليس كذلك ما هما واحد فقط معرب ومبني والاسم منه معرب ومبني المبني هو الذي المبني مبني الذي لا يتغير اخره مع تغير العوام الداخل عليه الذي يلزم حاله واحده المعرب ضده بخلافه وإن كان ابن هشام مشى على عكسنا نحن مشينا على عكسه هذا المعرب ما هو الذي يتغير آخره انظر يتغير آخره باختلاف العوم الداخلة عليه مع هذا استثنى ابن هشام أمورا منها ما لا ينصرف إذن ما لا ينصرف قال يجر بالفتحة كما سيت يجر بالفتحة لم يذكر الضم، لم يذكر الرفع ولم يذكر الجر قال النصب إذن فهما فهو على اصله في الرفع والنصب لكن في الجر يتغير لا يظهر عليه الجر واضح؟ طيب لو تذكرون في الدروس الأولى ذكرنا أن ذكرنا أن الأسماء والأفعال تشترك في نوعين من الإعراب أو في قسمين من الإعراب هما الرفع والنصب الرفع والنصب الافعال ترفع وتنصب وإن كان الافعال اقصد بها الفعل مضارع المعرب والاسماء تعرب وتنصب آه عفوا ترفع وتنصب طيب ما العلامه او ما القسم الخاص يعني ما القسم او ما هو ما, ما قسم الاعراب الخاص بماذا بالاسماء هو الجر والقسم الخاص بالافعال هو الجزم رأيتم هذا طيب هناك أسماء هناك أسماء أسماء لا يظهر عليها الجر لا يظهر عليها الجر تجر بالفتحة تجر بالفتحة وجر بالفتحه ما لا ينصرف هنا قال ابن هشام يجر بالفتحاتي أي حكمه أنا يجر بالفتحاتي يعني يرفع بالظمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة لا يظهر عليه الجر أرأيت هنا أسماء هذه مشكلة صبور أسماء خصائصها الجر واضح وهنا أفعال خصائصها الجزم ننظر بالسكوم واضح هنا عندنا رفع وهو من دلعين رفع ونصب. الآن هذه الأسماء إذا منعت الجر منع منها الجر لا يظهر عليها الجر لا تظهر عليها الكسرة تبقى هنا تخرج تخرج هنا انظر هنا أفعال تنصب وترفع وتجزم ولا تجر اسماء ترفع وتنصب اذن كلمه ترفع وتنصب ولا تجر, تجر. اشتراك او لا تشابه او لا المراه اذا حلقت شعرها ولبست سروالا وبنطالا ونحو هذا تشبه الرجل او لا تشبه الرجل مع ان فيها صفات الأنوثة لكن خرجت بهذا اللباس فتغيرت وشابهت الرجال لا نحكم عليها بانها رجل واضح لا نحكم عليها بانها رجل لكن فيها شبه شبه الرجال هل بقيت أنثى خالصة؟ ماذا فيها شبه؟ في اللباس الرجال الأسماء لما منع منها الجر خرجت من الاسمية المحضة أو التمكن الأمكن إلى شبه بماذا؟ بالأفعال لأنها صارت لا تجر ليس كذلك؟ الأسماء التي بنيت لو تذكرون الأسماء المبنية قلنا ماذا؟ فيها شبه؟ بالحرف لأن الحرف مبني كل الحروف مبنية كل حرف مبنيه اما على السكون اما على الفتح اما على كذا اما على كذا واضح الافعال مرفوعه ومنصوبه ولكنها لا تجر الاسماء مرفوعه ومنصوبه ولكنها لا تجزم الان اذا وجدنا اسما وهي قليله اسما مرفوع ومنصوب ولكنه لا يجر ففيه شبه بالفعل لان الافعال لا تجر فهمنا الان إذن الأسماء الممنوعة من الصرف هذه قاعدة الأسماء الممنوعة من الصرف أو استنباط أو نحو هذا لا أدري ماذا؟ فيها شبه بالأفعال فيها شبه بالأفعال لماذا؟ لأنها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحة ولكنها لا تجر لا لا تجر ولا تنون ولا ولا تنون هذا المعنى احفظوه وافهموه واعقلوه سنعود اليه بعد قليل ان شاء الله طيب هذه السبوره صارت مشكله لا جر يجر لكن لا تظهر عليه الكسر يكون جره فتحه واضحان ان ماذا قال ابن هشام قال وما وما لا ينصرف إذن ما لا ينصرف ما معناه معناه لا ينون لا ينون ولا يجر ماذا ولا ولا يجر أو لا يظهر عليه الجر لا يظهر عليه التنوين وهو ضمتان أو فتحتان أو كسرتان لأن التنوين وفي في نون كذا كذا لكن علامة التنوين ضمتان أو كسرتان أو فتحتان هذا واضح ولا يظهر عليه الجر ولا يظهر عليه الزر تجد حرف الجر قبل الكلمة لكن لا تجد الكسرة في آخر الكلمة تجد فتحة بدلها واضح يطوف عليهم ولدان يطوف عليهم ها ولقد زينا سماء الدنيا بمصاب حن ح الفتحه في اخر الحاء اليس في كذلك واضح اذا مصابيح الباء حرف جر اليس كذلك اليس كذلك اليس كذلك, كذلك؟ بلا من قال نعم اخطأت لي لان الاستفهام يرد عليه ببلا جوابه بلا قلت نعم معناه ليس كذلك قال أولست بربكم قالوا بل لو قالوا نعم لا فهمت سأ سأفهمك نعم جواب النفي ها انظر ليس هذا استفهام هذا الاستفهام وليس واضح كذلك إذا أردت أن ان أن تقر الاستفهام أن تقر النفي اذا نحذف النفي نحذف الاستفهام ماذا قول؟ ماذا قولنا؟ ليس ليس كذلك فإذا أردت أن تقول أن الجواب ليس كذلك فقل نعم واضح وإذا أردت أن تقول عكسه فقل بنا الله عز وجل بربكم اولست بربكم نحذف استفهام لست بربكم واضح الان لو قالوا نعم اي لست لست ربنا لكن لو قالوا بنا اي نعم انت ربنا واضح لماذا لان هذا استفهام تقريري الست استفهام فيه معنى النفي ودخل على النفي فصار تقريرا اي انت ربنا اليس الله باحكم الحاكمين اي الله احكم الحاكم الم ترى اي قد رايته اليس الله بكاف اي هو كاف فهذا الاستفهام است... وكانه تقرير هذا الاستفهام يختزل مع هذا الاستفهام يصير هذا اثبات فاذا اجبت بنعم اجبت عن اثبات اجبت عن النفي واذا قلت بلا اجبت عن الاثبات وإذا قلت اليس است... كذلك فإذا قلت نعم أليس الأمر الامر كذلك واذا قلت بلا أي أمر كذلك؟ والله معك. وإن كان بعض المعاصرين الآن، بعض الديريسين، هذا في حقيقة مسلك ليس سليم، ليس سليما. قال يعني أراد أن يقر هذه الأخطاء شائعة. أراد أن يقر هذه الأخطاء الشائعة. يعني الجواب عن النفي بنعم يصير صعب لأنه غا شائع خطأ شائع. أو إدخال ال على غير خطا شائع فيقر إلى غير ذلك وهذا مسلك غير سليم مسلك غير سليم واضح عند بعض الدارس إذن نواصل أين تبقى ها إذن التنوين هو الصرف هو التنوين فالممنوع من الصرف ممنوع من التنوين الأسماء لا تنوّن والممنوع من الصرف هو اسم معرب إذن قلنا الاسم قسمان قبل قليل الاسم قسمان معرب ومبني المعرب قسمان المعرب قسمان متمكن أمكن و متمكن فقط لا غير أمكن غير أمكن المتمكن أمكن هو الاسم الذي يظهر عليه الرفع ضمة والنصب فتحة والجر قسم جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد جاءت ها سعاد سعاد نقول سعاد او سعاده رأيت سعادة مرت بسعادة ها بانت سعاده فقلبي اليوم مبتول قصيدة قلت على النبي صلى الله عليه وسلم ها سعاده من علم الصفر للتأنيث ها نقول جاءت مرأة رأيت مرأة مرت بمرأة هذا في التأنيث مثلا واضح إذا هذا يظهر عليه الرفع والنصب والجر الممنوع من الصرف هو القسم الثاني المتمكن غير الأمكن وهو الممنوع من الصرف هذا فيه شبه بالأفعال يظهر عليها الرفع والنصب والجر لا يظهر ولا ينول جاء عمار رأيت عمارا ومررت بعمارا عن عمار بن الخطاب انظر عن ابو جر عماره اين الكسره ممنوع من الصرف ابني انظر ابني سواء كانت بدل او او مضاف اليه وين كانت بدل وهذا ابني الخطاف ابني لنصح انظر بدل من المجرور فظهر الجر عليه عن يزيد ابني او عن معنى ابن يزيد ان قاعده عن احمد ابن حنبل عن احمد ابن حنبل بمصابيح باكواب واباريقه امثله كثيره جدا اذا هذا المتمكن امكن واضح امره واضح استثني منه عده امور انظر الممنوع من من الصف الضمه تظهر عليه الفتحة تظهر عليه الكسره لا تظهر عليه والتنوين لا يظهر لا ينون لا نقول عن عمارا أو ها جاء عمر هذا خطأ نحن مررت بعمر خطأ جاء أحمد خطأ مررت بأحمد أو بأحمد أو بأحمد خطأ لا يظهر التنوين بمصابيحا نحن واضح لأن الممنوع من الصرف لا ينون هذا التنوين او هذا المنع يكون بتسع علل يعني هناك علل لأن هذا خروج عن الأصل هذا الأصل تظهر الرفع والضم والتن... والت... عفوا الرفع يظهر والتنوين يظهر والنصب يظهر, يظهر لكن خرج عن الأصل الذي يخرج عن الأصل لابد له منك أن عن... ل... أنت الآن صحيح معافى والحمد لله لكن لو أصابك ألم في بطنك أو شيء في كذا وكذا ودخلت عليك أمك وجدتك طريح الفراش تسألك او لا تسألك لا تسألك عفوا تسألك لماذا لأنك خرجت عن أصلك لو وجدتك تأكل وتشرب وتضحك وتمرح وتكتب وتدرس وتقوم وتقعد, وتقعد وتخرج كعادتك أتسألك ما بك ما الذي يؤلمك لا تسألك لكن إذا وجدتك طريح الفراش والوجه محمر والعرق يسيل و إلى غير ذلك تقول لك ما بك يا ولدي لماذا لأنك خرجت عن أصلك إلى شيء آخر فتسأل عن علتك ما الذي أصابك الممنوع من الصرف خرج عن أصلي كان يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة وينون وكل شيء معافى والحمد لله فإذا به لا يظهر عليه الجر لا يظهر عليه الجر ما به ما من الذي أصابه أصابته علة من تسع علل أو عفوا أصابته علتان من تسع علل يعني تسعة أمراض ينصح صح التعبير أصابته من كل ماذا علتا عن أحمد ما به لا يظهر عليه الجر مع أن حرف الجر قد سبق اسالوه سألوه قال أنا على وزن الفعل وأنا علم على رجل قال إذن أنت مصاب فلا يظهر عليك الجر وهذا الآن سالوه أحمد لماذا لا يظهر عليك الجر يا رجل قال أنا علم على رجل فعنده علة العلمية ما الذي اصابك اذ قال انا على وزن فعلي لان افعل او افعل من خ... من اوزان الافعال خاصه بالافعال فاخذوا وزنا من الافعال وجعلوه اسماً على أو وجعلوه وزنا للاسماء اعطوه شيئا من الافعال يعني واضح الان فالمراه لما لبست شيئا خاصا بالرجال قيل هذه رجل ام امراه مفهوم لا إذن فأحمد سألوا ما الذي قال أنا على وزن الافعال وأنا عالم على رجل فعنده علتان من تسع علل سيأتي شرحها وبيانها والكلام عليها في آخر الكتاب هذا ان شاء الله هناك مبحث يتكلم فيه المصنف رحمه الله عن الممنوع من الصرف وعلاله التسع سيحدي التفسير بإذن الله في وقتها لا نطيل فيه إذن هذا المتمكن غير الأمكن هو ممنوع من الصرف هو الممنوع من الصرف السبوع القادم لابد أن نجد حلًا بهذه لا المشكلة فيها ليس في الأقل مشكلة في الصبر ونظروا مان... فيها ونواصل إذا قال وما لا ينصرف نعم إذن فيجرب الفتحة إذا التنوين عرفناه هو ما عفوا المنع من الصرف هو ماذا الممنوع من الصرف أي الممنوع من التنوين الممنوع من التنوين أن صفة هو تنوين هذا حكمه ماذا قال فيجر بالفتحه يجر بالفتحه لماذا لان ها لانه فيه شبه ب بالافعال والافعال لا تجر واضح لماذا لم يذكر الرفع والنصب لماذا لم يقل فينصب بالرفع فيرفع بالضمه وينصب بالفتحه لان ماذا لان الرفع والنصب باقي على اصله هو باق على أصله فماذا؟ علل وذكر ما خرج عن الأصل قال فيجر بالفتحة فيجر بالفتحة إذن الممنوع من الصرف حكمه أنه يرفع أو تكون ضمة يكون رفعه ضمة ويكون نصبه فتحة ويكون جره فتحة قال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف سياتي أو يقو بعد ال الردف إذن حكمه ماذا؟ يجرب بالفتحة بعدها هذا نحو بأفضل, بأفضل منه نحو بأفضل منه نأتي بالأمثلة المصنف ذكر بأفضل منه نحو بأفضل منه لست بأفضل منه بأفضل الباء حرف جر في هذا المثال لست حرف جر زائد لست بأفضل منه الباء حرف جر زائد لست اذا قلنا لست تستبح واضح ها او آه نعم افضل اسم مجرور بالباء وجره الفتحه واضح نيابه عن الكسر لانه ممنوع من الصرف واضح ها وهو بافضا من من حرف جر والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر من والجار والمجرور متعلقان بماذا نعم بأفضل متعلقان لأن هذا يعمل عمل عمل فعل مثال اخر واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها باحسن منها فحيوا من يجيبه او من يعلم فحيوا بأحسن منها أحسن منها من يجيب الذي لا يرفع يده لا يتعلم يجيب ولو بالخطأ محمد حيوا الفاء فالأمر ومن يعلى حذر الفنون من اين لك هذا ما ابن علي حذف النون دماء ها وما انسيه لا يا رجل الفعل خمسه يا نواسني يا جماعه اول لانه ماخوذ من افعال خمسه هذا ليس من افعال خمسه الافعال خمسه خاصه بالمضارع الامر ليس من المضارع ليس مضارع هو ماخوذ من المضارع وقد راينا كيف ناخذ الامر من المضارع واضح الان والامر له علاقه في بنائه بالمضارع ها ثم التزيم بناءه مثل مضارع مضارع جزم يبنى على ما يجزم به مضارع فنقول حي فعل أمر مبني على حذف النون والواو ضمير متصل مبني على سكون في مع رفع فاعل بأحسناء أبو عبد البر نعم وجره علامة جره هذا كوفي هذا مصطلح استلاح كوفي وعلامة جره هذا استلاح كوفي الصرف البصريون وهو الصحيح على المسألة المبنية في نوع الإعراب ماذا؟ قل وجره وجره الفتحة يبدأ عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف واضح. مثال آخر ولا أمن أنه ماصف وحينا إلى إبراهيم نعم الى ابراهيم الى حرف جر حرف الاسم ممنوعا من الصرف نكتفي بهذا المثال بعد هذا ماذا قال الا مع ال الا مع ال او او بالاضافه مع ال اذا كان الاسم مع ال لا يمنع من الصرف لا يظهر عليه لماذا في رايكم قال الا مع ال ف بالكسره يعني هذا الممنوع من الصرف هذا الممنوع من الصرف احسن الممنوع من الصرف اذا لحقته ال او اضيفه لا يض... يعني يجر بالكسره طبعا التنوين لا يلحقه لماذا لان لا يجتمع التنوين مع ال ولا مع with addition you say Muslim the Muslim don't say Muslim of course and you say Muslim of the village but you don't say Muslim of the village you understand? because he is a foreigner why do you وانتم عاكفون في المساجد ها صرف اليد ها كم هذا ذكرنا لكن لماذا نعم رجع الى اصله لماذا لان ال والاضافه من خصائص الاسماء المراه تشبهت بالرجل لكن لما حذف عنها ما واضح رجعت الى اصلها الشيء اذا تشبه بشيء ثم حذف عنه او لحقه ما يدل على انه من كذا رجع الى اصله ال ها من علامة الاسماء ماذا ذكرنا ها بالجري والتنوين والنداء وال والآن بالجر الجر يكون بالإضافة إذا نرجع لي إضافة جره فهذا دل على ماذا إضافة من خصائص الأفعال لا تضاف أما الأسماء فتضاف إضافة وال من خصائص الأسماء فإذا لحقته ال ماذا غل رج أرجعت إلى أصلي وأصله أن يرفع بالضم وينصب بفتحة ويجرب الكسرة اذا الممنوع من الصرف إذا لحقته ال او الاضافه ماذا زال عنه المنع من الجر اما التنوين فيبقى لانه ماذا بقي مع ما يمنعه من التنوين وهو ال أو الاضافه لانك لا تنوين لسم المعرف ولا بأل ولا تنوين الاسم المضاف الى غيره واضح المسألة الان بعد هذا ماذا قال المصنف؟ الامثله قال رحمه الله والامثله الخمسه هذا معطوف على على ما قبله او على الاول على الاسماء السته على الاسماء السته والامثله الخمسه وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها نحو فان لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا المبحث الذي يليه وهو السادس مما يستثنى من الإعراب بالحركات الظاهرة كاملة قال والأمثلة الخمسة الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة مصطلحان يذكران في هذا الباب في باب الفعل المضارع المسند إلى وو الجماعه أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطب الأمثلة الخمسة أدق والأفعال الخمسة أكثر شهرة الأفعال الخمسة هذا هو المشهور في اصطلاع الدارسين والنحويين والأمثلة الخمسة هذا ادق لماذا؟ لأننا إذا قلنا الأفعال الخمسة وكأننا ماذا حصرناها في أفعال معينة لكن اذا قلنا امثله فيقاس يقاس علي لأن المثال ما يقاس ما يقاس عليه واما ذكرك قال فعل الافعال الخمسه ماذا خصصنا كما قلنا الاسماء الخمسه هل الاسماء الخمسه يقاس عليها لا يقاس عليها ثابته محصوره اما الافعال الخمسه وكاننا كذلك حصرنا وإن كان قصد النحويين ليس الحصر وانما القياس فلهذا كانت تعبر بالامثله أولى واضح هذا من حيث التسمية الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع كل فعل مضارع مسند إلى واو الجماعة أو الف الاثنين أو ياء المخاطبة المؤنثة كل فعل مضارع مسند إلى واو الجماعة أو إلى ألف الاثنين أو إلى ياء المخاطبة المؤنثة فهو ماذا كما ذكرت لكم كثيرا هو ماذا في الأصل ثلاثة هي في الأصل ثلاثة لكن في, في البسط ماذا خمسة لأن ما يسند أو ما يسند إليه ووجماعة كما قال مصنف بالتاء والياء في أنتم و وهم انتم تفعلون بالتاء وهم يفعلون بالياء وفي الف الاثنين كذلك بالتاء والياء كذلك تقول انتم انتما تفعلان وهما يفعلان وتفعلين لهذا قال المصنف انظر قال وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما يعني في تفعلان بالياء والتاء يفعلان وتفعلان يفعلان هما وتفعلان انتم وبالياء والتاء كذلك في يفعلون تفعلون ويفعلون يفعلون هم وتفعلون انتم كم كم صار العدد خمسه قال وتفعلين هذه هي الامثله وهذا حقا تكلمنا عنه كثيرا واضح امرها ام لا واضح من عنده اشكال فيها اذا نواصل لا نعود إليه قال فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها نحو ان لم تفعل فان لم تفعلوا ولن ولن تفعلوا لماذا لم يذكر الجر اه لانها لا لا تجر لان الافعال لا تجر فذكر الرفع قال فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب ذكر جميع أحوال عرب للفعل المضارع لان فيه الرفع وفيه النصب وفيه الجزم ولا جر في هي اعيد الضمائر التي تذكر التي تلحق او التي تسند الى فعل مضارع فيكون من الامثله الخمسه هي واو الجماعه واو الجماعه و الف الاثنين وياو المخاطبه المؤنث وإن كانت من بالمؤنث مخاطبة انظروا والجماعة وألف الاثنين وياء المخاطب ماذا تسمى هذه ضمائر الرفع الساكن هذه فائدة لا تنسوها ضمائر رفع الساكن ثلاثة وضمائر النص الرفع المتحركة كم كم نون الإناث وتاء الم تاء المتحركه تاء ها ها زين وناء الفاعلين وهذه ساكنه ام متحركه كلها متحركه ضربت تاء المت... تاء المتح تاء الفاعل تاء متحركه ضربتي متحركه ضربت ضربتما ضربتم ضربتنا اليس كذلك هذه هي ضوء تضرب وضربنا وضرب هذه ثلاثة ساكنة وثلاثة متحركة ثلاثة ساكنة وثلاثة متحركة وتكلمنا عن المسألة هذه طيب والجمع ألف الاثنين يا المخاطب المؤنث تسمى ضمائر الرفع ضمائر الرفع الساكنة ضمائر الرفع لأنها فاعل دائما وساكنة لأنها ساكنة غير متحركه واو الجماعة تسند إلى ضامرين أو تكون من ضامرين أنتم للمخاطب وهم للغائب ألف اثنين كذلك تكون في اثنين أنتما للمخاطب وأن وهم وهما للغائب You تفعلون هذا المثال this تفعلون the هم يفعلون You يفعلون هذا المثال الثاني the والمثال They are في it, ضمير في they? They تفعلون فعل مضارع من is the واضح example. The first example is تفعلون او يفعلون كذلك فعل مضارع من الانثله الخمسه الواو فيه دائما فاعل سنتي لا اعرابه انتما تفعلان تفعلان هما يفعلان تفعلان فعل مضارع من الانثله الخمسه الالف دائما فاعل يفعلان فعل مضارع من الانثله الخمسه الالف فيه دائما فاعل انت تفعلين تفعل هو المثال الخامس من الافعال الخمسه او من الامثله الخمسه الياء فيه دائما فاعل الان هذا اعربها كيف يكون اعراب المضارع ماذا فيه فيه رفع ونصب وجزم الرفع في هذه الافعال بماذا كنت اكتبنا اخضر احمر انظر الرفع في الافعال الخمسه او في الامثله الخمسه يكون دائما بثبوت النون تثبت النون دائما موجوده واضح النون موجودة ولا تحذف الا في عله صرفيه لا تدخلن لا لكن تبقى مقدره سياتي كلام عند اذا تفعلين فعل مضارع مرفوع رفعه ثبوت النون والياء فاعل يفعلاني فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون والالف فاعل تفعلاني فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون والالف فاعل تفعلون فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون والواو فاعل يفعلون فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون ورفعه ثبوت النون والواو فاعل هذا رفع امثلته امثلته وكذلك يفعلون لو أعطيتنا فعلا آخر نريد أمثلة قياس يعني ندخل على هذه افعال أي فعل ب... لم تقولون لم تقولون ما لا تفعلون واضح تقولون فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون والو ضامر متصل ومنع ثبوت محارفع فعل ما شاء الله الجواب صحيح ما لا تفعلون لا حرف نفي تفعلون فعل مضارع مرفوع رفعو ثبوت النون والواو فاعل ما شاء الله سرت السيبوي انتظر <تصفيق> زيد هذا الرفع النصب والجزم سواء النصب والجزم سواء بماذا يكون يكون بحذف نوني الرفع هذه علامه على الرفع فاذا حذفت فاعلم ان الفعل ماذا مرفوع او عفوا متزوم او أو منصوب راقب كلامه في تداخل دائم واضح إما متزوم، إما منصوب كيف تعرف أنه مجزوم لابد ان أن يكون قبله جازم أو أن يقع في محلي الجزم واضح الآن هو كقول تعالى قل لعبادي يقول يقول يقول انظر لا توجد النون الآن بما أن النون غير موجودة فإما أنه منصوب وإما أنه مجزوم أنت مع دراستك لنحو تعلم أن الفعل المضارع إذا وقع في جواب أمر فيجزم قل لعبادي ماذا؟ يقول اذا ماذا؟ قل أمر أو لا؟ أمر ماذا؟ هذا الفعل يقول وقع في جواب طلب اذا فهو ماذا؟ تعال قل تعالوا أتلو انظر قل تعالوا هذا أمر أتلو جواب الأمر فهذا جزيمة وعادة جزم حذف حرف علم إذن يقول ماذا مجزون فإن لم تفعلوا كما ذكر المصنف نعم إيه. فإن انظر. لم تفعلوا إن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذه الآية ما شاء الله فيها فيها الشاهدات لم إن ماذا نعربها احمد ان ماذا نعربها تجاوزنا وجاوزنا ببني سر. اه من ان لا طاقه لنا حاول حاول اداه شرطي مصطلح الاداه حبذا لا يستعمل لانه مصطلح معاصر تقريبا ها هناك من قسم الكلمات الى اربع الكلمتين الى اربعه تقسيم فعل واسم وحرف واداه هذا تقسيم له قدم لكن المعاصرين اعتمدوه بعض المعاصرين اعتمدوه وفيه فيه ضعف كلها ولا تخف حرف ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. لماذا ذخور شرط حرف شرط ان حرف شرط اتقي الله يا رجل لا ليست لا. اسما هذه ان هذه اسم ان جعل كتب اهل العلم اصلا في الشرطيه ام الباب ام باب الشرطيه ان ان حرف شرط تجزم فعلين لم حرف جزمين ونفي وقلب هكذا يقولونها حرف نفي وجزم وقلب جزم لان تجزم ونفي لان تنفي وقلب لان تقلب زمن المضارع إلى الماضي لم يخرج في المستقبل أو في الماضي في الماضي هذا سمي حرف نفي وجزم وقلب فهمت الان فاحفظها هذا هو ان لكنك لا يمكن ان تحفظه وانت بدون كراس العلم صيد والكتابة قيد كمل أكمل البيت <تصفيق> شاء الله عليه إذن تفعل يا رجل كيف متزوم إن لم تفعل تقوم متزوم ما بك لعل الحمار ارتفعت له ماذا نقول عنه في المضارع هو no لم يكن متزوم فهو منصوب Because النون غير is منصوب متزوم Is لقد a mistake? A mistake? You did not. You did not. So, if you did not do the mistake, it جزمه؟ a mistake. Why? Because ام لم لقربها يعني وجدت قاتلا ومعه رجلان احدهما قريب والاخر بعيد وكلا وكلاهما قاتل فلما ننسب القتل للقريب ام للبعيد حقا لسنا محققين قال هو وجدناه مقتول وانتهى الامر وهذا دور المحققين المحققون منهم من يقول ان لقربها او لسبقها هي سبقت ان ولم لقربها لكن الفعل truth is the truth. Neither in the truth ماذا in the truth. What is the truth? ولن truth فتح the truth. بن truth is وهي كذلك تفيد النفي لكنها لا تفيد النفي في المستقبل في الماضي إذن ماذا؟ في المستقبل لن تفعلوا بعضهم يجعلوها نفي الأبد نفي المستقبل الأبد حتى سماها بعضهم لن الزماقشري لن الزماقشري هم أراد تفيد هذا التعبيد لن تراني يعني لن تراني في الدنيا آه لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة واضح لن تراني ولكن انظري الجبل قال لن تراني إذن لا يمكن رؤيه الله عز وجل عقيديهم فجعل لن تابيديه لن تابيديه صحيح هذا غير صحيح لكن الا يمكن ان نقول ان لن تابيديه وتخرج عن هذا الاصل الى غيره واضح لكن نبقى على اكثر النوع. قول النحات انها لا تفيد تفيد النفي في المستقبل لكن لا تفيد التعبيد واضح So لن تفعلوا do فعل مضارع مجزوم مجزوم of the law, the law of the law of the law of the law is not a لا of المسجد الحرام لا the المسجد and that هذا the law of the نواصر باذن الله تعالى في الدرس القادم في والفعل المضارع المعتل الاخري ها الدرس حضروه حضروا هذا الدرس